بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووادد وما ولد لقد خلق الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا يبدأ أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتح من العقبة وما أدراك من العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسوبة يتيم زام قربه أو مسكين زام سرده ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشامة عليهم نار of